وخلقته من طين قال الله تعالى توبيخا لإبليس أي شيء منعك من امتثال أمري لك بالسجود لآدم قال إبليس مجيبا ربه منعني أني أفضل منه فقد خلقتني من نار وخلقته من طين والنار أشرف من الطين هكذا قاس والعياذ بالله تعالى وترك أمر الله تعالى ولذلك هذه القصة يأخذها الإنسان عبره أنه يتبع الوحي ويتبع ما أنزله الله تعالى قال فهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين وتأمل اخ الكريم أن أي إعراض عن أمر الله فهو من الكبر عيالا بالله تعالى قال الله له اهبط من الجنة فليس لك أن تتكبر فيها لأنها دار الطيبين الطاهرين فما يجوز لك أن تكون فيها إنك يا إبليس من الحقيرين الذليلين وإن كنت ترى نفسك أنك أشرف من آدم قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إبليس يا رب أمهلني إلى يوم البعث حتى اغوي من أستطيع اغواءه من الناس قال إنك من المنظرين قال الله إنك يا إبليس من الممهلين الذين كتبت عليهم الموت يوم النفخ الأولى في الصور حتى يموت الخلق كلهم ويبقى خالقهم وحده وتأملوا اخواني شدة الموت فإن إبيس أراد الإمهال إلى يوم البعث فربنا أعطاه الإمهال لكن لم يعطه ذلك إلى يوم البعث فهو يموت مع الذين يموتون، فنسأل الله تعالى أن يجعل موتنا خيرا لنا من حياتنا وأن يجعل يومنا خيرا من ماضينا وغدنا خيرا من يومنا ونسأل الله تعالى أن يجعل خير أيامنا يومنا القاح قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم قال إبليس بسبب إطلالك إياي حتى تركت امتثال أمرك بالسجود لآدم لأقعدن لبني آدم على صراطك المستقيم لأصرفهم واضلهم عنهم كما ضللت أنا عن السجود لأبيهم آدم فهو العياذ بالله احتج بالقدر والإنسان مامور بالامتثال وأن لا يتعلل المعصية بالقدر ثم لاتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرا وتأمل هنا كيف أن من مقاصد إبليس يريد أن يصد الناس عن الشكر فينبغي على الإنسان أن يطالع النعم دواما وأن يسعى لأداء شكرها ثم لا من جميع الجهات بالتزهيد في الآخرة يأتيهم بالوسوس يوسوس لهم لأجل أن يزهدوا بالآخرة ولأجل أن يعلقهم بهذه الدنيا الفانية ثم لا من جميع الجهات بالتزهيد في الآخر والترغيب في الدنيا وإلقاء الشبهات وتحسين الشهوات ولا تجد يا رب أكثرهم شاكرين لك لما أمليه عليهم من الكفر قال أخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم أن جهنم منكم أجمعين قال الله له اخرج يا إبليس من الجنة مذموما مطرودا من رحمته تعالى ولا أن جهنم يوم القيام منك ومن كل من اتبعك وأطاعك وعصى أمر ربي إذن على الإنسان أن يطيع الله وأن يبتعد عن شياطين الإنس والجن ويا ادم اسكن انت وزوجك الجنه فكلا من حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمين وقال الله لادم يا ادم اسكن انت وزوجتك حواء الجنه فكلا مما فيها من الطيبات ما شئتما ولا تاكلا من هذه الشجره شجره عينها الله لهما فانكما إن اكلتما منها بعد نهي لكما كنتما من المتجاوزين لحدود الله فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما واري عنهما من سوائهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين فألقى لهما كلاما خفيا إبليس ليظهر لهما ما ستر عنهما من عوراتهما وقال لهما ما نهاكم الله عن الأكل من هذه الشجرة إلا كراهة أن تكونا ملكين وإلا كراهة أن تكونا من الخالدين في الجنة وقال ثمهما إني ركما لمن الناصحين وحلف لهما بالله إني لكما يا آدم وحواء لمن الناصحين فيما اشرت عليكما به فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما ان الشيطان لكما عدو مبين فحطهما من المنزل التي كان فيها بخداع منه وغروب فلما اكلا من الشجره التي نهيا عن الاكل منها ظهرت لهما عوراتهما مكشوفه فاخذا يرزقان عليهما من ورق الجنه ليستر عوراتهما وناداهما ربهما قائلا ألم أنهكما عن الأكل من هذه الشجرة وأقول لكما محذرا لكما إن الشيطان عدو لكما بين العداوة من فوائد الآيات للت الآيات على أن من عصى مولاه فهو دليل إذن العزة بيد الله وينال المرء العزة بطاعة الله تعالى ومن عصى الله تعالى فهو دليل كما أن الله تعالى قد أذل إبليس وفي القصص ينتفع المرء من العبرة حتى يعتبر بالقصة وينتفع ويصور حاله أعلن الشيطان عداوته لبني آدم وتوعد أن يصدهم عن الصراط المستقيم بكل أنواع الوسائل والاساليب خطورة المعصية وأنها سبب لعقوبات الله الدنيوية والأخروية هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.